بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت أصل التكوير جمع بعض الشيء إلى بعض فمعناه أن الشمس يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها وإذا النجوم كدرت أي تناثرت عن السماء وتساقطت وإذا الجبال سيرت سُويرت عن وجه الأرض، فصارت هباء منبثاء. وإذا العشار عطلت، وهي النوق الحوامل التي أتى على حملها عشرة أشهر، واحدتها عشراء لما جاءهم من أهوال يوم القيامة. وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش يعني دواب البر حشرت، جمعت بعد البعث ليقتص لبعضها من بعض. وإذا البحار سجرت. قال ابن عباس أوقدت فصارت نارا تضطرم وقال مجاهد ومقاتل يعني فجر بعضها في بعض العذب والملح فصارت البحور كلها بحرا واحدا وقيل صارت مياهها بحرا واحدا من الحميم لأهل النار وقال الحسن يبست وإذا النفوس زوجت يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار وقال الحسن وقتاده ألحق كل امرئ بشيعته اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني وقال عطاء ومقاتل زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين وروي عن عكرمة قال وإذا النفوس زوجت ردت الأرواح في الأجساد وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وهي الجارية المدفونة حية ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها لأنها تقول قتلت بغير ذنب وإذا الصحف نشرت يعني صحائف الأعمال تنتشر للحساب وإذا السماء كشطت قال الفراء نزعت فطويت وقال الزجاج قلعت كما يقلع السقف، وقال مقاتل تكشف عن من فيها، ومعنى الكشت رفعك شيئاً عن شيء قد غطاه، كما يكشط الجلد عن السنام، وإذا الجحيم سُعِّرت، قرأ أهل المدينة والشام، وحفص عن عاصم، سُعِّرت بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف، أي أوقدت لأعداء الله، وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت قربت لأولياء الله علمت نفس ما أحضرت علمت عند ذلك كل نفس ما أحضرت من خير أو شر وهذا جواب لقوله إذا الشمس كورت وما بعدها قوله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس معناه أقسم بالخنس قال قتادة هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار فتخفى فلا ترى وقال ابن زيد معنى الخنس أنها تخنس أي تتأخر عن مطالعها في كل عام تأخيرا تتأخره عن تعجيل ذلك الطلوع تخنس عنه بتأخرها والكنس أي تكنس بالنهار فلا ترى والليل إذا عسعس عس قال الحسن أقبل بظلامه وقال الآخرون أدبر تقول العرب عسعس الليل وسعسع إذا أدبر ولم يبق منه إلا اليسير والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس أقبل وبدا أوله وقيل امتد ضوءه وارتفع إنه لقول رسول كريم إنه يعني القرآن لقول رسول كريم يعني جبريل أي نزل به جبريل عن الله تعالى ذي قوه عند ذي العرش مكين مكين في المنزلة مطاع ثم أمين أي في السماوات تطيعه الملائكة ومن طاعة الملائكة إياه أنهم فتحوا أبواب السماوات ليلة المعراج بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح خزنة الجنة أبوابها بقوله أمين على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه وما صاحبكم بمجنون يقول لأهل مكة وما صاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بمجنون وهذا أيضا من جواب القسم أقسم على أن القرآن نزل به جبريل وأن محمدا ليس كما يقوله أهل مكة وذلك أنهم قالوا إنه مجنون وما يقوله من عند نفسه ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجبريل عليه السلام على صورته بالأفق المبين وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق وما هو على الغيب بضنين وما هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم على الغيب اي الوحي وخبر السماء وما اطلع عليه مما كان غائبا عنه من الانباء والقصص بضنين يقول انه ياتيه علم الغيب فلا يبخل به عليكم بل يعلمكم ويخبركم به ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده حتى ياخذ عليه حلوانا وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو يعني القرآن بقول شيطان الرجيم قال الكلبي يقول إن القرآن ليس بالشعر ولا كهانة كما قالت قريش فأين تذهبون أي أين تعدلون عن هذا القرآن وفيه الشفاء والبيان قال الزجاج أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم ثم بين فقال إن هو الا ذكر للعالمين ان هو اين القرآن الا ذكر للعالمين موعظه للخلق اجمعين لمن شاء منكم ان يستقيم اي يتبعوا الحق ويقيموا عليه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وفيه إعلام أن أحدا لا يعمل خيرا إلا بتوفيق الله ولا شرا إلا بخذلانه